Fa <laughs> zata له الأسماء الحسنى نسبح له ما في السماوات والقرب وهو العزيز الحكيم نحن ام فذكر فذكر القرآن من يخشع عند وما والله الخالق البارئ المصاور له الأسماء الحسنى نسبح له ما في السماوات والأرض وهو المزيز الحكيم